أَلَمْ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار 118. جهنم يصلونها وبئس القرار 119. وجعلوا لله أندادا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 وَيُم فِقُ مِم ما رَزَقُناَاهُ صِروَو وَعَان يَتَم مِن قَابِلِأَ يَأتِ يَ يَووم الل بَيوم وَلَا خِلَ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 114. وسخر لكم الشمس والقمر وَسَخَّرَ 115. وسخر لكم الليل مِنْ 116. وآتاكم من كل ما سألتموه 117. وإن تعدوا نعمة الله لا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 رَبِّ إِنَّهُ أضلَّ النَّكْثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ 119. ورد ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا, ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 117. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن 118. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء 119. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق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 وَلَا تَحسَبًاَّ اللَّه غافِلَ عََّا يَعَّلُ الظالِبُون إِ ماَا يُؤخخِرُهُم ليَمِن تَشْخَصُ فِيهِ الأأَبْصَاب مُغْطعينَ مُكُِ عيرُوسِهِم لَا يَتَدُّ إلَيهِم قَرْفُهُم وَأَفْئِدَتُهُ هَو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 119. ولم تكونوا أقسمتم من مَا ما لكم من زوال 110. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وَقَ مَكَوا مَقْرَهُم وَعندَ اللهَّهِ مَكرُُوهم وَإِن كَانَ مَكُرُهُم للتَزُول مِنههُجِبالَال فَلَا تَحسَبًَا اللهَّه مُخُلِّ فَوعدِهِ رُسُلَ إِ اللهَّه عزيزظُ تِ قُم